سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا، والذي قدر فهدا، والذي أخرج المرعا، فجعله غثاء أحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا